باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع قال المحشي هنا أي من النهي عن ذلك أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد إلا هنا لا يدل على أنه كفر سواء كان أكبر أو, أو أصغر ان هذا عام يشمل الكفريات وما دونها كل معصية فهي منهي عنها وكل معصية فهي متوعد عليها قال وبياني أنه كفر بيان أنه أنه كفر وسيأتي أن فيه تفصيلا قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر قال وللسقاء طلب السقية يعني سين هنا لي للطلب استسقاء كان استغفار سين لي للطلب طلب السقية. السقية والمطر، والمراد به هنا نسبة السقية ومجيء المطر إلى الأنواع جمع نوع. والمراد به في ما يعبر به أهل العلم كواكب أو النجوم هذا باعتبار المنتهى إن كان النوء كما ذكر المصنف شيء آخر لكن مراد به نسبة ذلك إلى النجوم مطرنا بنوء كذا مطرنا بنوء كذا إذن مراد به ماذا كما سبق فيما يتعلق بالتنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية صحيح؟ إذن هو نوع من التنجيم بمعنى أن النجم الفلاني إذا طلع أو أفل عنيد له تأثير فيقع المطر هذا هو الباب السابق بعين أو نوع منهم قال والمراد به هنا في هذا الباب نسبة السقيا يعني إضافة السقيا نسبة بمعنى الإضافة ومجيء المطر إلى الأنواه جمع نوء والنوء في أصله يعني في أصل استعمال اللغوي ليس بالاستعمال العرفي هنا، يعني له حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية. حقيقة عرفية المراد بها كواكب، الأنواء كواكب والنو النجم ذاته. لكن هنا نظر المصنف رحمه تعالى إلى استعماله في معنى اللغة باعتبار الأصله والنو في أصله ليس هو نفس الكوكب ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء نو أن نهض وطلع. إذن هو بمعنى النهوض والطلوع. فاذا قيل طلع الكوكب ليس الطلوع هو عين الكوكب صح لا؟ اذا قيل خرج زيد زيد غير الخروج واذا قيل نهض أو طلع أو سقط النجم الفلاني فالسقوط والطلوع والنهوض ليس هو ماذا هو عين النجم لكن لما علق الحكم به بطلوعه أو سقوطه سمي ماذا سمي نوعه حينئذ يكون به هذا الاعتبار فالمعنى اللغوي هنا نظر اليه المصنف رحمه الله تعالى واما الاستعمال أو في العرف او في الحقيقه العرفيه المراد به النجم قال والنوء في اصله يعني المعنى اللغوي ليس هو نفس الكوكب فانه مصدر ناء ينوء نوءا نهض وطلع ولا شك ان النهوض والطلوع ليس هو عين الكوكب فالاشكل في ذلك فالنوء هو الطالع سمي نوءا إذا قيل الطالع عند وصف للنجم وصف للنجمي قال سمي نوءا لانه اذا سقط الساقط منها أي من النجوم بالمغرب ناء مقابلهم الطالع بالمشرق يعني تقابلان ولذلك مرة أن الافتراق والاجتماع هذا مما يستدل به اهل التنجيم الاجتماع والافتراق يعني اجتماع النجوم تثليثا وتسديسا وتربيعا إلى اخره وهنا إذا سقط نوء أو طلع نوء سقط الآخر بينهما تناسب هكذا يفهمون بينهما ماذا تناسب يعني ما طلع هذا وسقط إلا, إلا الامر ما على حسب فهمهم ثم إذا تعلق به المطر ونزل قالوا إذا لسقوطه أو طلعه نزل المطر قال ناء مقابله الطالع بالمشرق وقيل ناء سقط وغاب بمعناه ولا تخالف بين القولين وهي ثمانية وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها مشهورة بمنازل القمر تسمى منازل القمر ينزل كل ليلة منزلة منها في كل شهر ينزل القمر يعني كل ليلة من منزلة منها في كل شهر قال تعالى والقمر قدرناه منازل تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من المشر هذا تفصيل ما يذكره حال التنجيم وتنقضي قال تنقضي جميعهم عن قضاء السنة وكانت العرب تزعم هنا الشاهد كانت العرب تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبها كأنه مراقب لها كأنه ما, ما طلع إلا لما سقط ذلك النجم، كأنه مراقب لها وهذا سمي رقيبا. قال تزعم أن سقوط المنزلة وطلوع رقيبه يكون مطر، يكون مطر. يعني يوجد المطر. حينئذ ينسبه إلى ماذا؟ إلى النجم. وينسبونه إلى النجم الساقط. ويقولون مطرنا ويقولون مطرنا بنوي كذا، بنوي كذا. أي بسبب؟ وجعله ماذا؟ جعله سببا حين يدجعل ما ليس سببا سببا يكون هذا مرد به فيكون حكم ماذا انه شرك اصغر واذا اعتقد انه الفاعل خالق للمطر صار اكبر صار اكبر, صار أكبر. واذا اعتقد ان الباء هنا بمعنى في جاز جاز لكن اولى المنع من اللفظ منع من منع من اللفظ اذا قالوا ماذا مطرنا بنوء كذا حين يدن يكون ماذا يكون الاستسقاء بالنجوم على مرتبتين شرك اكبر اذا اضاف الخلق والإيجاد اليها واذا دعاها باب اولى اذا قال يا نجم كذا انطرنا صار شركا اكبر وكذلك صرف الدعاء لغير الله تعالى ان يكون ماذا شركا فيه في الربوبيه شركا فيه الربوبيه واذا دعاها صار فيه في الاوليه اذا اعتقد انها الخالق المورد للمطر شركا في الربوبيه وإذا ادعاها قال ينم وكذا انطرنا صار شركا في العباده إذن قد يكون هذا وقد يكون قد يكون ذاك واما إذا جعل الأنواع سببا لنزول المطر فهنا يكون من قبيل الشرك الاصل ولذلك المصنف قال باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء فهنا اطلقه لانه محتمل لي للنوعين قال هنا وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون جعل معنى صير اي تصيرون رزقكم تجعلون رزقكم الواو هذه فاعل ورزق بالنصب على مفعول اول لان جعل تتعدى الى مفعولين كانت معنى صير وتجعلون رزقكم انكم تكذبون انكم تكذبون ان هذه وما دخلت عليه في تاويل مصدر تجعلون تكذيبكم صحيح صار ماذا صار في التاويل المصري انكم تكذبون او تجعلون رزقكم كونكم تكذبون كونكم يجوز به الوجهان قالوا تجعلون رزقكم الرزق والعطاء يحتمل رزق العلم ويحتمل رزق المطر هو عام وراد به المصنف هنا ما يتعلق به بالمطر انكم تكذبون يعني لاجل ان لا نعم انكم تكذبون اي تجعلون رزقكم كونكم تكذبون او تكذيبكم قال هنا الشارح أي تجعلون حظكم من شكر الله عليكم إذا أصابكم المطر والبركة والخير أنكم تكذبون يعني أنه من عند الله نعم لا ينسب الى إلى الله وهذا يكون من كفران النعمة يكون من كفران النعمة والعاصل أن المطر من عند الله تعالى هو الذي أنزله فإذا كان كذلك فالذي يشكر على هذه النعمه هو الله عز وجل فنسبة ذلك إلى المخلوق يكون من قبيل التكذيب يكون من قبيل التكذيب أنكم تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره إلى غير الله تعالى ولا شك أن هذا نوع من من التكذيب واضح بين ولذلك قال هنا بنسبة النعم لغير الله من الكواكب والمخلوقات التي لا قدرة لها على شيء وأخرج أحمد وتلمذي وغيرهما عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم جعل الرزق بمعنى بمعنى الشكر أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا الحديث الضعيف وصح عن ابن عباس موقوفا صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا ويأتى عن ابن عباس النحو مثله يعني قريب منه حنيذ فسر قوله أنكم تكذبون بما أراده المصنفون رحمه تعالى عنئذ الشاهد من الآية هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإن كان موقوفا, وإن كان موقوفاً لأن تفسير الصحابي هنا يعتبر, ماذا؟ يعتبر داخلا فيه في فهم النص قال وروي عن جمهور المفسرين وبه يظهر وجه الاستدلال الاستدلال المصنب بالآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر إلى الكواكب عنئذ يقول مطن نبي بنوع كذا سماه الله تعالى تكذيبا سماه الله تعالى فالإذن يصدق على أنه شرك أصغر تكذيب صحيح أو لا ووجه التكذيب أن الأصل أن تنسب هذه النعم ومنها المطر إلى الله تعالى فإذا نسبت لغيره كذب أنها من عند الله وهي من عند الله تعالى هذا تكذيب أو لا هذا لا شك أنه, أنه تكذيب قال وبه يظهر وجه استدلال المصنف به بالآية فالمعنى على هذا وتجعلون الشكركم على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون أي تنسبونه إلى غني ويقال يعني معنى آخر وتجعلون حظكم نصيبكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به وهذا هو الظاهر سياق الآية ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به بمعنى أنه فسر رزقه هنا ماذا؟ القرآن فسر الرزق به بالقرآن وهو وجه للمفسرين ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن الآية هنا ليست في ما ذكره أو ذكر عن عن ابن عباس رضي الله تعالى والسياق والسباق يكون محكما قال هنا ماذا؟ قال الحسن وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به إذن ويقال يعني معنى آخر وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون فيكون الرزق في الآية حينئذ لو فسرناه بهذا المعنى جعله يكون به بمعنى العطاء بمعنى العطاء والعطاء لا شك ماذا؟ يعم القرآن وغيره حينئذ يكون المراد به كما قال مقيم في مواضع المراد به العلم النافع ودخل فيه القرآن وغيرهم وهو أعم من من قال ويقال وتجعلون حظكم من من القرآن أنكم تكذبون ولاية تشمل المعنيين تشمل المعنى لكن لا شك أن السباق والسياق إذا كان يرتجي أحد المعنيين صار ماذا صار التعيين مقدما صار التعيين مقدما وقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ معنيين حمل اللفظ عليه ليست على إطلاقها صحيح لكن باعتبار ماذا ألا يكون ثم دليل أو قرينة تدل على ماذا على على التعيين إن وجد التعيين حنيد هو المعين إذا كان كذلك وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا جاء في السياق الحديث عن القرآن فتفسيروا بالقرآن أولى تفسيره به القرآن أولى ويكون حينئذ النظر فيه في هذا الباب ما سياتي من الحديث ليس بلازم إثبات كون الاستسقاء بالأنواع أنه من الشرك الآصر أو الأكبر لا يلزم أن يستدل عليه بماذا بالقرآن ليس بلازم قد يكون ماذا سنة ولو لم يرد كتاب ولا سنة عندنا قواعد وعندنا أصول صحيح أو لا أليست من قاعدة الأسباب إضافته إلى الله تعالى ابتداء النتهاء؟ فإذا أضاف هذا الشيء لغير الله تعالى صار ماذا؟ داخلا في مفهوم الشرك الأصار داخل في مفهوم الشرك إذا لو جعلت الآية هذه ليست دالة على ما أراده المصنف رحمه تعالى لا إشكا. يعني لا يضعف دلالة المصنف أو ما أراده المصنف من التبويب. لا يضعف ما أراده المصنف رحمه تعالى من التبويب. بعض الناس قد يشرح كتاب التوحيد ويرد عليه قد يصلح كتاب التوحيد يرد عليه كيف يقول هذه الآية لا تدل على المراد المصنف إذا في نظر الباب صار ماذا فيه نظر هكذا الفهوم صحيح موجود حينئذ إذا جاء قال الله هذا المراد به كذا وكذا إذن التبويب صار فيه ماذا صار فيه نظر هذا فساد فيه في الفهوم والعقول لأنه لا يلزم إذا كان النص الذي ذكره المصنف تحت التبويب أن يكون دالا على ماذا على التبويب بذاته لكن لا يلزم منه ماذا عدم المدلول قلنا القاعدة السابقة عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الحكم صحيح عدم الدليل المعين يعني هذا الدليل المعين تجعلون رزقكم إذا بطل الاستدلال به هل معنى ذلك ان المعارض المصنع من التبويب باطل أو أن الحكم الذي أراده باطل لا إذا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول ولك كذلك أن تضيف لا يستلزم عدم الحكم وعبر بالتعبيرين نقياً رحمه تعالى في مواضع، في في مواضع، في قاعدة واضحة بينة تدل على على المراد إذا لو كانت هذه الايه لا تدل، حين يدل الباب كما كما هو. قال هنا وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه هو الحارث ابن الحارث الأشعري الشامي صاحبين يكن أبو طالب وخلطه غير واحد بابي مالك الأشعري هم اثنان، أبو مالك الأشعري اثنان. غير صاحبنا ايضا وهو متقدم الوفاة مات في خلافة عمر ومعاوية ومعاذ ابن جبل وغيرهما وهذا متأخر في الوفاة حتى روى عنه أبو سلام والأسود كما في صحيح مسلم قال في تهذيب التهذيب والفصل بينهما في غاية الإشكال يعني معرفة هذا أو ذاك في غاية الإشكال حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته ما الابو مالك الأشعر أمره مشتبه جدا أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدا قال هنا وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من في أمتي من أمر الجهن أربع لا تزيد ولا تنقص ها العدد لا لا مفهوم له في هذا المقام نقول العدد لا مفهوم له ولا نطلق نقول قاعدة أن كل عدد لا مفهوم له لا قد يكون له ماذا قد يكون له مفهوم وإطلاق الأصولين في نظامه ليسوا صوابين وانما قد يكون ماذا قد يكون له مفهوم وقد لا يكون له مفهوم حنيذ السياق والسباق والنظر فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا يكون معتبرا قال اربع إذا لا مفهوم له لان ليست محصوره في في هذه الاربعه اربع في امتي امه الإجابة أمة الإجابة لأن هذه المذكورات هي من أمر الجاهليه وامه الدعوه هذه ماذا اعم قال اربع في أمة من أمر يعني من شأن الجاهلية لا يتركونهن لا يتركونهن المراد لا يتركون كل واحدة منها باعتبار المجموع باعتبار المجموع. يعني هذه الطائفة تفعل شيئا وهذه الطائفة الأخرى تفعل أمرا آخر ليس المراد أنه ماذا لابد أن تجتمع الأربعة كلها لا وإنما توجد موزعة قال المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع بان يكون كل واحد منها عند جماعه وقد تجتمع في قبيله مثلا وقد تخل بعض القبائل منها جميعا إنما الامه كمجموع لا بد ان يوجد شيء من ذلك لانه خبر الصادق البصون لا بد ان يقع اذن المراد ماذا وجود هذه الاربعه وجود هذه الاربعه قد يفعل الزيد من الناس واحدة ويفعل الثاني الثاني وهكذا قد تخل بلد منها وتوجد في البلاد الأخرى اذا المراد ماذا هذه الأمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع هذا المراد ولذلك في أمتي ليس المراد به ماذا أن الجميع يفعلون ذلك ليس هذا مفهوما من من النص قال لا يتركونهن خرج مخرج الذم نسبة إلى الجهل يعني هذه الأمور الاربعه نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهليه وهذا مدح أو ذم هذا ذم قطعا نسبة إلى زيد جاهل هذا إكرام كما نقول هذا من العلماء ها؟ هذا علامة في الجهل هذا علامة في العلم <تصفيق> هذا من الراسخين في العلم وهذا من الراسخين في في الجهل وما أكثر الراسخين في الجهل قال خرج مخرج الذم نسبة إلى إلى الجهل الى إلى الجهل هو نسبة إلى ماذا إلى الجاهلي والجاهل نسبة إلى إلى الجهل يعني النسبة إلى اسم الفاعل نسبة إلى اسم الفاعل قال ذكرنا ذلك في مقدمة مسائل الجاهليه فاضافته إلى الجاهلية حينئذ أفاد, أفاد الذمة والغرض منه ماذا التقبيح والتنفير وراد أن هذه الأمور الاربعه مما يقبح فعله ونفر عنها بإضافته إلى الجاهلية إذن إذا سمعت شيئا مضافا إلى الجاهلية حينئذ لا تفعله وأقل ما يقال في حكمه الشرعي هذا من حيث المعنى العام أقل ما يقال الكراها كقاعد يعني ثم ينظر في كل فرد على على حسبه قد يكون ماذا كراهه وقد يكون محرما وقد يكون شركا اكبر قد يكون كفرا اذن ما كان من شان الجاهليه الشرك من, من شان الجاهليه والكفر من شان الجاهليه والتكذيب بالقدر من شان الجاهليه اذن قد يكون كفرا قال خرج مخرج الذم نسبه اليه الى الجاهل اي ستفعلها هذه الامه لو قال يعني هو أو اولى لما لا ليس لأنه يشرح كلمة هو سيشرح تركيبا أي ستفعلها هذه الأمة ستفعلها أراد به ماذا اربع في أمة من امل الجهلية لا يتركونهن إذن ستفعلها يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم ستفعلها هذه الأمة ستقع وتفعل هذا إذن هو تفسير لتركيب وإذا كان تفسير لتركيب فالأولى والأحسن والمطرد عند العلم أن يأتي بلغض العناية أعني يعني وأما إذا كان المفردات تأتي بلغض أي المفسرة قالوا اشتريت عسجدا أي ذهبا أي ذهبا حينئذ أي هذه وقعت ماذا؟ مفسرة عسجد لا يدري ما هو اشتريت عسجدا لا يدري ما هو يظن عسلا فإذا قال ماذا أي ذهبت حين يدين فسره, يدي فسره وإذا أراد أن يبين جملة كالتركيب الذي معنا قال يعني عنا قصد ماذا لأن, لأن المعاني قد تكون مفردة وقد تكون مركبة ومدلول الجمل قطعا ماذا مركب ومدلول المفردات قد يكون بسيطا وقد يكون ماذا مركبة يحتمل أو محتمل لكن يأتي بماذا بلفظ أي بلفظ أي اشتريت عاسجدا أي ذهبا ثم اختلفوا ذهبا هل هو معطوف على ما قبله كما هو قول الكوفيين أو أنه بدل كل من كل كما هو قول البصريين وأي حينئذ على مذهب الكوفيين تعتبر من حروف العطف كالواو كأنه قال اشتريت عسجدا وذهبا حينئذ يكون ماذا أي هنا حرف عطف ذهبا هذا معطوف على ما قبله والمعطوف على المنصوب منصوب هكذا وعند البصريين لا أي حرف تفسير مثل هل وبل لاخنه وما بعد يعتبر ماذا؟ بدل كل من من كل هكذا قال نحاته والله أعلم قال أي ستفعله هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها يعلم أنها محرمة أو مع الجهل بذلك صحيح ومر معنا ان ابن يمير رحمه تعالى يقول الاستغفار والتوبة إما على ترك محظور على ترك واجب أو فعل محظور قد يعلمه وقد لا لا يعلمه ويسمى ذنبا قبل ماذا قبل الرسول وقبل قيام الحجه الى اخره إذن قد يعلم وقد لا يعلم ويكون يكون في حقيقته ماذا أنه فعل امرا جاهليا أنه فعل امرا جاهليا قال او مع الجهل بذلك فكونه جاهلا لا يخرجه عن كونه ذنبا صحيح لا يخرجه عن كونه قبيحا لا يخرجه عن كونه ماذا معصية. بل هو ماذا على الوصف الشرعي الذي اراده الله تعالى قال مع كونها من اعمال الجاهليه المذمومه يعني هذه الاربعه مع كونها من اعمال الجاهليه المذمومه المكروهه المحرمة مكروهة المحرمه لا اشكال فيه يحتمل صحيح او لا مكروهه والمحرمه حينئذ قولوا الجاهليه المذمومه هذه صفه للجاهليه المكروهه المحرمه هذا على التفصيل على على التفصيل ولو اتى باو او الواو لكان اولى ولكنها تاره مره تكثر وتارة تقل يعني هذه الاربعه قد توجد بكثرة وقد تقل كالطائفة المنصورة كما قال أهل العلم في طائف المنصورة وذلك بظهور الإسلام وضعفه كلما ضعف الإسلام كثر ماذا أمور الجاهليه والبدع والمراد بالجاهليه هنا ما قبل المبعث يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أطلق وهل يجوز أن يقال الجاهلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق لا لا يجوز الجاهليه العامة قد ارتفعت بالبعثة جاهلية عامة التي أطبقت الأرض كلها هذا لا يجوز أن يقال وإنما يكون في جهة دون جهة أو في بلاد دون بلد أو في زمن ويكون على قلة أهل, أهل الإسلام ويستثنون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصور إذا لا يمكن أن تكون ماذا؟ الجاهلية عامة ولا يجوز حينئذ يقال جاهلية القرن العشرين كذا باطلاق هذا لا يجوز شرعا هذا الاسم غلط جاهلية القرن العشرين قل لا وإنما جاهليه القرن العشرين في كذا بلد كذا في مصر تقيدها أو في كذا إلى خيرها <تصفيق> وأما الإطلاق <تصفيق> هذا لا يجوز شرعا هذا جهل قال والمراد بالجاهليه هنا ما قبل المبعث سموا بذلك لفرط جهلهم فرط جهلهم يعني غلبه الجهل زيادتهم وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جهلية كل ما خالف فهو جهلية قال الشيخ الإسلام لتامير حمره تعالى هذا لعله في الاقتضاء أخبر أن بعض أمل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم نعم في الاقتضاء قال أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمل الجاهلية لا يتركه الناس كلهم لا لابد من فعله لا يتركه الناس كلهم لماذا لان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيقع إذا خبر الصادق المصدوق لابد أن يقع لابد أن يثبت فدل ذلك على انه لا بد ان يقع لا بد ان يفعل حينئذ الاخبار بكون الامه لا تفعل شيئا هذا يكون مصادما لخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذن لا بد ان يقع ولذلك قال اخبر ان بعض امر الجاهليه لا يتركه الناس كله بل لا بد من بعضهم يفعل ذلك ذما لمن لم يتركه يعني لمن فعله وهذا يقتضي أنما كان من أمل الجاهلية وفعل فهو مذموم في دين الاسلام مطلقا هذا العصر، إلا بعض المسائل التي قرها الشرع كما ذكرنا ذلك في مقدمة المسائل وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات الى الجاهليه ذم لها كما قال تعالى ولا تبرزن تبرج الجاهلية الأولى سابق يعني وسماها ماذا الجاهلية فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى وهذا يقتضي المنع من مشابهتهم. في الجمله والذي قال في الجمله يعني تم ماذا تم استثناء تم استثناء قال ماذا اربع في امه من امن الجاهليه اي من شان الجاهليه لا يتركونهن هذا خبر لا بد ان يقع وليس فيه اقرار وانما فيه ماذا فيه خبر عن امر سيقع فيه خبر عن امر سيقع هكذا ما يتعلق ب علامات الساعه ومجال إخباره بما سيكون فيه بآخر الزمان من الفتن إلى خليه. هذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد أن يسعى الإنسان إلى إيجاد الفتن نحو ذلك قد يفهم بعض الناس كذا يقول بد من الهرج والقتل ونحدث ذلك حتى يخرج المهدي وكذا يفعل حتى الرافض يعتقدون هذا هذا لا شك أنه باطل لا شك أنه باطل لماذا؟ لأن هذا اخبار عن غيب سيقع قال الفخر بالأحساب هذا الأول الفخر والتعالي التعالي والتعاظم بالاحساب بالسببية قال أي تشرف بالأباء الأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان له ولابائه من شجاعة وفصاحة حذانك يعني كل ما يحمد عند الناس كان له أو لأبائه وجداده حينئذ إذا كان ثم شجاعة وفصاحة وبيان حينئذ أبي وجدي الآخرين قال أي تشرف بالاباء والتعاظم بعد مناقبهم ومااثرهم وفضائلهم وذلك جهل عظيم إذ لا شرف إلا بالتقوى لأنه جعل هذا هذا الفخر جعله ماذا جعله سبب للمدح حين إذن رتب المدح الفخر ويفتخر بماذا لا يفتخر أهل الإسلام إلا إلا بالإسلام والمسلمين هذا العصر حين إذن مناط الافتخار هو ماذا هو الإسلام وهذا جعله ماذا جعله فيما فعله آباؤه واجداده من الشجاعة والفضائل والمناقيب نحو ذلك إذن عادل عن الميزان الصحيح في تقويم الناس وهو ماذا؟ التقوى حينئذ حصل ماذا؟ حصل تشابه مع أمر الجاهليه قال وذلك جهل عظيم إذ لا شرف لكل أحد إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم والمتق حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق كلما زادت النعم حينئذٍ الزاد وماذ تواضعن؟ قال وما أموالكم لأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة أي تقريبا هذا اسم مصدر قيما مقام المصدر قال ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجعبية عبية عبية الجاهلية وفخرها بالأباء إنما هو مؤمن تقي أو للتنويع فاجر شقيه الناس كذا فمنهم شقي وسعيد إذن ما قسمة فريق في الجنة وفريق في السعيد الناس بنو آدم وآدم من تراب قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد فخر الإنسان بعمله منهي عنه, منهي عنه فكيف افتخاره بعمل غيره من باب اولى وأحرى يعني إذا افتخر بعمل نفسه وهو فعله يكون منهيا عنه فكيف إذا قال أبي وجدي من باب أولى فأحرى وتشبع بما لم يعطى قال والطعن في الأنساب هذا الثاني طعن فيه في الأنساب طعن يعني العيب قيل لأنه وخز معنوي طعن في الأنساب وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد ولهذا سمي العيب طعنا قال أي الوقوع فيها في الأنساب جمع نسب وهو أصل الإنسان وقرابته وهو أصل الإنسان وقرابتهم أي الوقوع فيها بالتنقص والعيب وقصد الذم والحط من الرتبة كليس فلان من ذرية فلان هذا طعن أو آل فلان قدحا أراد به الطعن لا لبيان المطلوب شرعا لو كان سيترتب عليه مراث مثلا قال لا هذا ليس ابنا لفلان هذا جاهز شرعا بل هو واجب كان عنده علم وجب عليه ان يبين لكن إذا كان المراد به الطعن فقط فيه في الأنساب هذا يكون ماذا يكون مذموما شرعا ولذلك استثنى المصنفون هنا لا بياني المطلوب شرعا فإن كان كذلك حنيذ جازا جاز أن يقال فلان ليس ابن لي لفلان وأما هكذا بالتشهي أو بالظن أو لم يترتب عليه حكم الشرع حنيذ نكون داخلا في المنهي قال ويأتي أيضا أو يعيرهم بما في آبائه من المطاعن قال ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال عليه الصلاة والسلام إنك مرء فيك ها جاهليه فيك جاهل وهذا من صحابي جليل لما وقع في محذور شرعي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لم ترفع عنه ذلك الوصف صحيح يعني بعض الناس عندهم خلل في هذه المفاهيم إذا, إذا كان ثم من هو من أهل الصلاح والخير قد يفعل كبيرة منك قد يكذب وإذا قيل هذا كذاب دجال قال كيف اتق الله عزوجل هذا طعن في آل الصلاح طعن في العلم كلها إذا وقعت المعصية من كبير أو صغير وصف بما يقتضيه الحكم الشرعي إما كفرًا وإما فسقا وإما بدعةً إلى آخره حين هذه الأوصاف ليست خاصة ب الناس وثم إذا جاء من ينتسب للصلاح أو العلم أو نحو ذلك أو الولاد هؤلاء خرجوا عن الأوصاف لا بل هي عامة فاسق فاسق بمعنى أنه من قام به الوصف الذي يقتضي ماذا تفسيقه فيفسق شرعا هل هناك دليل يخص فلان او فلان لا فهي عامة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عير أبو ذر هنا هو صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كثير من العلماء وهو من العلماء ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية لأنه ليس معصوما حينئذ هذا يقتضي ماذا أن يكون عندنا أصل أن هذه المسائل على ظاهرها على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أبا ذر مع أنه ما قصد أن يتشبه أو أن يكون من أهل الجاهلية لكن لما فعل الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى هذا الوصف إنك امرؤ فيك فيك جاهلية متفق عليه قال شيخ الإسلام فدل يعني حديث ابي ذر هذا فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم وان المسلم مع فضله وعلمه ودينه هكذا قال مع, علمه مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب كفرة يعني هذا أراد به ماذا هذه الأوصاف التي لا تقتضي الكفرة أما ما يقتضي هذا لا يعني ما لا يعذر فيه بجهل إذا فعله حينئذ اقتضى الوصف أما مجرد هذه الأوصاف هذه يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى علم بها قال المراد العمليه للاعتقادية هذا هذا يعني المسائل التي هي عمل فقط كالمسائل التي كالفعل التي وقعت من ابي ذر رضي الله تعالى عنه واما المسائل اعتقاديه ان يعتقد ما يعتقده الجاهليه هذا لا ليس فيه ماذا ليس فيه الا التنزيل هذا الاصل قال هنا والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم هذا هو الشاهد لي الباب اذا جاء النص والاستسقاء بالنجوم الذي عبر عنه بالانواء هنا هذا من أعمال الجهلية أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم نسبة تأثير أو, إيجاد. تأثير أو إيجاد وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على على أمته إيجاد بمعنى ماذا؟ خلقت هذا كفر أكبر تأثير هذا من قبيل ماذا؟ المسبب لسبب يعني المرتب على على السبب وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمة فأخرج أحمد وغيره كابن جرير عن جابرة سوائي أخاف على امتي ثلاثة سسقاء بالنجوم وحيف السلطان جور وتكذيبا بي بالقدر حيف بمعنى الجور هنا وتكذيبا بي بالقدر فإذا قال مطرنا بنوء كذا أو بنجمي كذا النوء والنجم بمعنى واحد وأو هنا ليل التنويع قال أو بنجمي كذا فلا يخلو أراد أن يبين الحكم الذي بواب له المصنف رحمه الله تعالى فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر على أنه الفاعل نفسه إذا اعتقد هذا التأثير لأن التأثير أعم إذا اعتقد انه هو الفاعل الخالق هذا صار كفرا أكبر صار كفرا أكبر ولذلك قال إما أن يعتقد أن له تأثيرا يعني أن المنزل المطر هو النجم هو الذي أنزله ابتداءا وانتهاءا تاثيرا في إنزال المطر على أنه الفاعل نفسه دون الله تعالى فهذا شرك أكبر بالإجمع إلا خالق إلا, إلا الله ومن أثبت خالق مع الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر قال وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية صحيح وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم في الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر لجلب نفع أو دفع ضر إذن لا فرق بين الجاهلية ومن كان ينتسب إلى الإسلام وقال مطرنا بنوع كذا وجعل المطر هو الذي ينزل وجعل النوء أو النجم هو الذي ينزل المطر لأنه أثبت خالقا مع الله تعالى وكذلك ما يضاف إلى الأموات والغائبين من كونه مؤثرا عن يكون الحكم واحدا قال الشارح وليس هذا معنى الحديث شارح الشيخ سليمان قال ليس هذا معنى الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في امته والأمة المراد بها أمة الإجابة صحيح مع كونه يقع هذا أن ينسب ذلك المطر إلى ماذا؟ إلى النجم ايجادا خلقا لكن ليس المراد بالحديث لأن الحديث ماذا؟ قال اربع في امتي أمة الإجابة يعني ما خرجوا به عن إسلام فدل ذلك على وهذا مخرج عن الملة فدل ذلك على أن المراد به النوع الثاني شرك الاصغر قال وليس هذا معنى الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو فوكافر يعني كفرا أكبر ليس بمسلم قال وإما النوع الثاني أن ينسب انزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك إذا تأثير خلقا وإيجادا والله عز وجل هو الخالق لا خالق إلا الله لكن جعله سببا جعله سببا اعتقد أنه سبب والله عز وجل لم يجعله سببا حينئذ يكون من قبيل ماذا الشرك الأصال قال مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لي لذلك فيعتقد ان الله اجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم هذا المراد بكون ماذا سبب اجرى العاده بانزال المطر عند هذا النجم هذا دعاء المغيب يحتاج الى نص ان الله تعالى ينزل المطر عند افول او طلوع هذا النجم يحتاج الى نثب جعله سببا جعله سببا قال رحمه الله تعالى وصحح الشارح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجمة وتحريم لا شك بذلك لأنه ليس بسبب جعله سبب وصرح ابن مفلح في الفروع أنه يحرم قوله مطرن بنوء كذا مطرن بنوء كذا على أن الباء سببية والصحيح كذلك من باب السد الذرائع لو أراد بالباء هنا الظرفية طلب فيه بعضهم جوزه إذا قال مطرن بنوء كذا أي في نوء كذا يعني في فصل كذا قالوا يجازي هو قد يقال له لا ش... لا يكون شركا أصغر شركا أصغر لابد من اعتقاد لكن يعتبر ماذا شركا في الألفاظ الألفاظ التي أطلق الشارع عنها شرك أصغر هي لفظ واعتقاد فإذا ورد اللفظ دون الاعتقاد حينئذ ماذا يعبر عنها بأنها شرك في الألفاظ شرك في في كما كمن يجري على لساني والنبي والنبي إحنا يحنبي... ب النبي صل الله عليه وسلم قد يكون ماذا تاب ورجع لكنه بقيت على لساني. اللفظ يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ قاطعا هو حالي بغير تعالى يكون تلبس بالشرك الاصل لفظا لكنه ما اعتقد أن يحلب النبي صلى الله عليه وسلم جرت هكذا على لساني نقول هذا شرك في الألفاظ هكذا وبعضهم يعبر عنه من امه الدعوه النجديه من جنس الشرك الأصار يعني داخل في المفهوم لكنه لم يصاحبه اعتقاده لم يصاحبه إذا القاعدة هنا ما قيل فيه شرك اصغر هذا فيه اعتقاد لفظه اعتقاد ولفظ إذا كان باعتبار الألفاظ لكن لو جرى على اللسان دون اعتقاد لا نقطع بأنه شرك أصغر فهو فوق فوق الكبائر لا وإنما نقول هذا من الشرك في الألفاظ من جنس الشرك الأصغر فرق بين بين النوعين ولو جرى على اللسان ما شاء الله وشئت توكلت على الله وعليك ولم يقصد المعاني ما قصد المعنى حينئذ نقول هذا من جنس الشرك الأصغر أو نقول هذه ألفاظ شركية والاظن شيء يفرق بين بين النوعين إذا لو قال مطرنا بنوع كذا وقصد به ماذا المعنى قل اللفظ هذا ممنوع شرعا لفظ ممنوع شرعا والالفاظ هذه لو قصد بها معاني صحيحة لا تقلب الالفاظ لا تجعله صحيحه ولذلك الصواب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى انه لا يقال توكلت على الله وعليك ولو قصد بالوا هنا معنى ثم لا, لا, لا يكفي لابد من ماذا بد من إسقاط اللفظ لأن التوكل هذا عبادة لا يشرك فيه ماذا غير الله تعالى لا يشرك فيه غير الله تعالى مع مع الله تعالى ولو أراد به الاعتماد الذي يجوز به بالمخلوق وعندذي نقول العاصل فيه ماذا المنع العاصل فيه المنع قال هنا وإما أن ينسب انزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك قال وصحح الشارح شو سليمان رحمه الله تعالى أنه يحرم نسبة ذلك إلى إلى النجم وصرح ابن المفلح في الفروع أنه يحرم قول مطنا بنوي كذا وجزم في الإنصاف بتحريمه يعني كأن ثم منازع من في في هذا التعبير صاب هو, هو التحريم ولم يذكر خلافا وإذا لم يذكر خلافا لا يدل على نفي الخلاف صحيح ولم يذكر خلافا لا يدل على على نفي الخلاف لكن قد يقال لم يذكر خلافا عن شهير المذهب لأن كبار أئمة المذهب يمكن أن على على أقواله أما عموما هذا يحتاج إلى إلى قطع يعني لابد من النظر في جميع ما مأكد وليس بلازم على كل يوجد خلاف أو لم يوجد نرجع إلى ماذا إلى النصوص قال وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه وأبطله يعني المعنى الثاني أنه شرك آصر وكفر آصر وأخبر أنه من أمر الجاهلية حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد جناب التوحيد فكل ما يفضي إلى الوقوع في الشرك الآصر فالآصر فيه المنع صحيح جاء النص به أو لم يرد صحيح أو لا جاء النص به أو لم يرد جاء النص به واضح لم يرد ها من باب القواعد من باب القواعد التوحيد مبني على قواعد كلية بل الشريعة كلها مبنية على قواعد كلية النظر حينئذ إذا لم يرد لا يقول ما جاء نص ما جاء نص قل لا ولم يرد نص ليس معنى ذلك أن نتجرع على الشر وأن نقول علّه تعالى بالعلم لا النبي عندنا قواعد نسير عليها قال وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات المهمة التي لا يقصد الإنسان نص عليها هذه قاعدة نتبه لها لأن لا اليوم في هذا الزمان يخلطون بعض المشايخ هنا في مثل هذا المسائح ما شاء على ألسينة الناس يهون من شانه قال لا ما قصدوا العام ما يقصدوا ذلك لو ما قصدوا يمنع لأن باب التوحيد مقدم على ماذا على الاعتذار على الناس حينئذ ما شاء الله وشئت أو النبي أو أن يقول توكلت على الله وعليك لجريانه على أنسنة الناس قل ما قصد طيب ما قصد صار شيء حلالا لا نقول هذا يمنع منه قل ماذا ولو لم يقصد المعنى من آجل سد الباب لأنه قد يسمعه من لا يدري عن مقصده فيظن أنه ماذا أراد المعنى إذن فيه, فيه ايهام فإذا قال جوزه فلان أو ما منعه هذا بقي فيه إشكال فالاصل في هذه الألفاظ المنع ولو لم تقصد معانيها هذا الذي عناه المصنف هنا وهو الصواب والصحيح ويجب القطع بذلك قال رحمه تعالى وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبارات الموهمة التي قد يفهم قد ليست نصا إذا كانت نصا هذا لا كان في تحريمها وإنما الموهمة المحتملة لللفظين كما لو قال مطرنا بنوء كذا وقصد به في الباب معنى في حينيد القصد الصحيح لكن العبارة مهمة فيجب المنع منه يجيب المنع من هذا والصوابه قال ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخل لا ينفع ولا يضر مطرن بنوع كذا ما الذي أدخل النوع هذا هذا لا يملك النفس نفعا ولا ضرا ولا علاقة ما جعله الله لو جعله سببا قلنا سمعنا وأطعنا أمنا لكن ما جعله سببا فدل ذلك على أنه يبقى ماذا؟ على على أصله خلق مسخل لا علاقة له بالمطر لا من قريب ولا من بعيد ولا قدرة له على شيء فيكون شركا أصغر والله أعلم يعني هذا التعبير مطرنا بنوء كذا واراد به ماذا المعنى بالسببية فيكون شركا أصغر وفيه التنبيه على ما هو اولى منه إذا كان هذا شركا أصغر ونسبة المطر إلى النجم إلى النوي شركا أصغر فكيف بمن يتعلق بالاموات ويدعوهم من دون الله تعالى ويعتقد فيهم النفع والضر كيف إذا اعتقد فيه ماذا أن الأرواح تخرج من قبورها وتتصرف الكون من باب اولى وأحرى لأن بعضهم يعتقد هذا أن الروح تخرج ماذا وتجري السحاب وتنزل المطر هذا يعتبر شرك أكبر من باب اولى وأحرى لأنه إذا كان قوله مطن بنوع كذا على أنه سبب شرك أصغر حينئذ فما هو أعظم من ذلك لا شك أنه أكبر قال وفيه التنبيه على ما هو أولى منه كدعاء الأموات وسؤالهم الذي هو عين الشرك ذات الشرك حقيقة الشركين صرف العبادة لغير الله تعالى فدعاء الأموات بإجماع المسلمين عامة وخاصا أنه شرك أكبر قال وهذا بخلاف ما لو قال مطرن في نوء كذا جاء بفي هذا واضح أنه ماذا ليس كقوله بنوء كذا لأن الباق قد تأتي بمعنى الظرفية صحيح أو لا الباء قد تأتي به بمعنى الظرفية وحينئذ إذا أطلق الباء وهي محتملة لفظ مشترك وراد به معنى الظرفية نمنع من اللفظه أما لو صرح به فيه دل على الظرفية وحينئذ ولو استعملت فيه السببية لكنه ليس هو الأصل والعوام لا يفهمون ذلك حينئذ مطن في نوع كذا كأنه قال جاء المطر في فصل الشتاء مثلا وهذا إخبار عن واقع والعلاقه بين الامرين البته قال هنا وهذا بخلاف ما لو قال مطرنا في نوع كذا فكما لو قال مطرنا في شهر كذا هذا لا اشكال فيه فلا باس بذلك فلا باس بذلك اذا الاستسقاء بالنجوم هذا فيه تفصيل قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر وقد يكون شركا في الالفاظ شركا في, في الالفاظ شرك في الالفاظ المراد به ماذا ان يقول مطرنا بنوع كذا وقصد بالباء الظرفية قصد بالباء الظرفية لا لا السببيه اما إذا قصد السببيه فهو شرك اصل قال والاستسقاء بالنجوم والنياحه هذا الرابع النياحه قال اي رفع الصوت بالندب على الميت هذا مرض به بالنياحه الندب هو البكاء على الميت تعديد محاسنه عدد المحاسن معروف وتعداد محاسن الميت والنوح والنياحه اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات اجتماع النساء على الميت بالبكاء متقابلات والتناوح هو التقابل يعني كل منهم كذا عاده العرب جهلية امرأة تقابل امرأة وتصرخ وتعدد المحاصر الميت حينئذ لا يختص اصلا بالنساء قد يكون هذا الرجال على حسب قال هنا اجتماع النساء للبكاء على الميت من تقابلات والتناوح التقابل ثم السعمل في صفة بكائهن بصوت ورنه وندمة قال وإفراط رفعه بالبكاء وان لم يقتن بندب ولا نوح يعني مجرد رفع الصوت به بالبكاء وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك لأن ذلك تساخط بقضاء الله وقدره فيه معارضة. فيه معارضة لأحكامه وفيه سوء أدب مع الله تعالى إذن النياحة كبيرة من الكبائر محرمة قال وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقومة فأما البكاء من غير نياحة ولا ندب وشق جيب فقال شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب أما حسن هذا لا إشكال فيه أما مستحب يحتاج إلى ماذا لأن الحسن قد يكون عقلا صحيح او لا ولا إشكال فيه قد يكون ماذا أن هذا يبكي على صديقه إذا ما بكى قد الناس ينتقدونه <تصفيق> فالحسن حيث يكون عقلا أو عرفا لكن مستحب هذا من جهة الشرف يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل يطالب بالدليل جاء بالدليل على عين الراس، ولسنا ملزمين أن نبحث من يقول انه مستحب هو الذي يأتي بالدليل فابحثوا أنتم هل قال بدليل أو لا قال ولا ينافي الرضا بي بقضاء الله قضاء الله لا مستحب اذا كان به النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابراهيم لا ليس فيه امر ليس فيه امر وانما حسن باعتبار ماذا العرف وباعتبار ممكن التاسع بالنبي صلى الله عليه وسلم ملتبيه ما يرى ان الافعال العاديه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم التي مرده الى الجبله لا يرى انها من قبل العبادات بل لا بد من أمر لا بد من, من امر وهو حتى على مذهبه رحمه الله تعالى لا يرى ذلك قال ولا ينافي الرضا بقضاء الله تعالى قال وقال النائحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة لكثرة وقوعها من المرأة وإلا فالرجل كذلك إذا لم تتم قبل موتها إذا لم تتم أما إذا تابت تاب الله تعالى عليهم اذا قيد به عدم التوبة وعنئذ العقوبة الآتية متعلقة بمن مات ولم ولم يتم وهل هي لازمة ها لازمة كل نائحة ماتت دون توبة سيقع لا قد دقع وقد لا يقع لأن هذا من قبيل الوعيد قبيل الوعيد قد دقع وقد دقع حين اذا النائح إذا مات هي معرضة لهذا الوع... اما بعينها قل لها قال النائحة إذا لم تتب أما إذا تاب تاب الله عليه قبل موتها تقام يوم القيامة أي تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء وفيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم صحيح ولو كان ماذا ولو كان شركا أكبر ليس بعد الكفر ماذا ذنب فإذا تاب تاب الله تعالى عليه فما دونه من باب أولى واحرى هذا مجمع عليه كما قال هنا في الجملة وهو إجماع في الجملة لقوله تعالى إلا من تاب الآية وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لن يغرر رواه أحمد وتلمذي بن ماج بن حبام من حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث عام فيشمع كذلك القاتل لأن في الجملة أراد به الاحتراز عن القاتل قول ابن عباس مع كون أثر عنه أنه رجع عنهم قال ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب توعد الشرع عليه بوعيد لذلك وهو كذلك يعني كما ذكرت لك السابق النائحة رأيت نائحة حيند جاء الوعيد فيها ماتت مباشرة ما تابت هل تقطع بأنها ستعذب هذا العذاب لا إنما هو محتمل معرض وكذلك السائر الذنوب لا نقطع به شيء من ذلك ولذلك لا يجوز إطلاق الوعيد على شخص عرف بفعل ذنوب فعل ذنوب تواعد الشرع عليها بوعيد لذلك ولأنها احتمال آخر اولا لأنه قد يعفو الله تعالى عنه ولأنها تكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب يعني ثم مكفرات ثم مكفرات ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله قد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعفو الله عمن شاء مما لا يشرك به شيئا إذا الذي يشرك هذه مسألة أخرى, هذه مسألة أخرى أما ما دون الشرك في لا الله نقطع لأحد بماذا بكونه يلحقه العذاب والله أعلم لكن قل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هذه عقيدة للسنة والجماعة قال تقام وعليها سربال من قطران واحد السرابين وهي الثياب القمص يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الحر أشد وقال ابن عباس القطران هو النحاس المذاب يعني يصنع لها أو يخلق الله عز وجل لها ثوبا من, من قطران زيادة فيه في العذاب ليكون أشد لحر النار وصليها يعني حر كذلك أعاذ الله منها قال ودرع من جرب درع من, من جرب رواه مسلم قال الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب وقاية من سلاح العدو والجرب داع ويقال خلط غليظ يحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم فيحدث منه بثور صغار هذا الجرب بثور صغار له حكة شديدة ألبستهما يعني السدلال الدرع عوضا عن الثوبين اللذين مزقتهما في الدنيا من اجل مسلم احتمالها مزقت واحتمالها لم تمزق لكن جاء النص بذلك قال هنا رواه مسلم رواه مسلم الحديث هذا رواه مسلم قال هنا اذن الحديث هذا فيه ماذا فيه الاستدلال على ان من امن الجاهليه الاستسقاء بالنجوم هذا الشاهد ثم قال ولهما عن زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح مات السنة 68 ولو خمس ثمان سنة وقيل غير ذلك قال صلى لنا صلى لنا صلى بنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية صلى لنا قال صلى لنا أي صلى بنا أو صلى لنا يعني إماما وإذا صلى لمن حول لمن خلفه صلى له كذلك أي إماما والإمام يصلي لنفسه ولغيره أو اللام للتعليم أي صلى لأجلنا أو كما قال هنا أي صلى بنا فهو محتمل صلى لنا على ظاهرها على ظاهرها الإمام يصلي لنفسه ويصلي لغيره لا أشكال فيه أو صلى لأجلنا لا بأس به والنبي صلى معلم أو صلى بنا فاللام حليلتكم بمعنى الباب قال فاللام بمعنى الباب والحديبية بتخفيف الياء وهو أكثر حديبية وتشدد حديبية حديبية تشدد وانكره بعضهم تقدم انها قريه سميت من بئر هناك على مرحله على مرحله يعني مسافه واحده المراحل والمنزل بين المنزل بين المنزلتين قال على مرحله من مكه بعضه في الحل وبعضه في الحرم يعني متوسط بعضه في الحل وبعضه في في الحرم تسمى الان الشميسي الذي عنده التفتيش قال كان بها الصلح سنة ست من من الهجرة هو الفتح المبين قال ماذا هنا على إثر سماء كانت من الليل من الليل هذا الابتداء الغاية ويحتمل انها ظرفيه بمعنى فيه في الليل هذا محتمل معنى من هذه لها معاني على إثر قال ماذا إثر بكسر الهمزة وسكون الثاء إثر فعل ويحتمل على أثر على أثر أو مشهور يعني اثر جائز واثر كذلك جائز وكلاهما جائز قال ماذا وهو ما يعقب الشيء يعني بعده وسماء أي مطر كان في تلك الليله سماه بذلك لكون ينزل من جهة السماء والسماء يطلق على كل مرتفع كل ما علا وارتفع يسمى ماذا يسمى سماء ومن هنا خرج اهل السنه والجماعه امنتم من في السماء يعني من في العلو من في العلو لا يفهم منه ماذا إذا جعلنا فيه هنا على بابه من في السماء اي من في العلو لان اللغة تدل على ذلك السماء بمعنى ماذا كل ما علاك كل ما معلاك اذن قال هنا ماذا على اثر سماء على اثر سماء اي على اثر مطر نزل المطر ثم بعد نزول المطر قالوا ما ما قد قالوا كانت من الليل يعني كانت هذه المطر من, من الليل سماء وانث هنا لان السماء مؤنث سماء مؤنث هذه سماء نقول هذا سماء من كانت الهمزه هنا ليست ليست للتسنى قال قالوا والسماء يطلق على كل مرتفع قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اقبل على الناس أي لما التفت إليه من صلاته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه التفت يعني توجه اليهم أو خرج من الصلاة هذا محتمل فلما انصرف أقبل على الناس أي لما التفت إليه من صلاته بوجهه الشريف ويحتمل أنه أراد السلام للقيام من مكانه كما يدل عليه قوله أقبل على الناس التفت إلى المامومين كما هو معلوم من حالي وحال اصحابي وإتيان بالذكر المندوب يعني بعد أن سلم توجه إلى الناس هذا المراد حينئذ قال ما, ما قد قال وهذا الظاهر لأنه لا لا يحتمل ماذا أنه سلم ثم قال أو متجه إلى القبلة صحيح وإنما سلم ثم صرف بمعنى توجه إلى إلى الناس واتى الذكرى المندوب ثم بعد ذلك ذكر ما ما ذكر قال هنا أقبل على الناس أن يلتفت إلى المأمومين كما هو من معلوم من حاله وحال أصحابه وتيان بالذكر المندوب قال هل تدرون ماذا قال ربكم هل تعلمون ماذا قال در هنا بمعنى ها بمعنى علم نعم تأتي في عربي عرب علم دريت الوفية علمت قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم هو يعلم انهم لا يعلمون كيف لان هذا من قبيل الوحي ويعلم ان الصحابه لا يوحى اليهم صحيح او لا ومع ذلك سالهم من اجل ماذا ان يمهد لما بعدهم يعني اراد ان يلقي المعلومه بماذا مبنيه على على سؤاله والا اراد به ماذا لو اراد ان يستفهم الاستفهام الحقيقي حينئذ يفهم منه أنه يحتمل أن الصحابة ماذا قدروا وعلمه الله تعالى بالوحي وليس الأمر كذلك قال هل تدرون ماذا قال ربكم ربكم ربوبية خاصة ربوبية خاصة لان المؤمنون فربوبية الله تعالى للمؤمن خاصة وهي لا تنافي العامة قال هنا لفظ استفهام ومعناه التنبيه بد من صرف عن ظاهره يعني هو في ظاهره ماذا استفهام لكن يصرف أراد به التنبيه لأنه أراد أن يلقي المعلومة ماذا أن يشوقهم أولاً ثم بعد ذلك يلقي المعلومة قال معناه التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله لأن الوحي لا ينزل عليهم قالوا في رواية النساء لم تسمعوا ما قال ربكم الليلة الم تسمعوا كذلك ما يسمعونهم لأن الوحي سمع وهذا من الحديث القدسي وفيه إلقاء العالم على أصحاب المسألة ليختبرهم لي ليختبره يعني قد قال أنه لا لا يدل على هذا قد, قد يفعل ليختبر كما جاء في, في بعض الأحاديث لكن في هذا المقام أو هذا النوع الله ليس المرض به ماذا الاختبار إنما أراد به تمهيد المعلومة التي سيلقيها بسؤال والسؤال المرض به التنبيه يعني نشوقهم لما لما سيأتي قال هنا قال الله ورسوله أعلم الله ورسوله الواو هنا العاطف بالواو هذا لا محذور فيه لا محذور فيه لأن المراد به ماذا أمر شرعي ما شاء الله وشئته ممنوع لماذا لأن المراد به حكم كوني مشيئة كوني أما الله ورسوله أراد به ماذا حكم شرعي إذن جائز إذن فرق بين هذا وذاك حروف المعاني لها دلالة الله ورسوله الله ورسوله الواو حرف عاطف هنا جائز بالإجماع لأن المراد هنا ماذا التشريك في العلم الذي هو وحي والله عز وجل يعلم ولا شك بذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم إذا لا أشكال فيه أما ما شاء الله وشئته هذا بماذا في, في حكم كوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في هذه المسائل البتة صعوا له كون ما يتعلق به الأمر كوني هذا من خصائص الربوبية خصائص الربوبية فرق بين النوعين لأنه أمر كوني ولا شأن له في الأمور الكونية عليه الصلاة والسلام قال ماذا هنا؟ أي من كل عالم؟ الله ورسوله أعلم من كل عالم لأن أعلم هذه تقدر فيها ماذا تقدر فيها من الله أعلم الله ورسوله أعلم اعلم هذا خبر عن اثنين خبر عن عن اثنين يعني في المعنى الله مبتدا ورسوله معطوف عليه أعلم أخبرت عن اثنين الأول مبتدا في اللفظ والمعنى والثاني ها مبتدا في المعنى لا في اللفظ صحيح هكذا عند النحاة هكذا عند عند النحوي. إذا قلت ماذا تضارب زيد وعمر حينئذ فيه ماذا فيه تفصيل وذكرناه سابقا. قال ماذا هنا الله ورسوله أعلم أعلم خذ خبر عن اثنين لأن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجرد من ألوا الإضافة لازم الإفراضة والتدكير. لازم الإفراضة والتدكير. قال وفيه حسن العذب حسنه الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك واجب. قطعا هذا. لا يدري يقول ماذا يقول الله أعلى الله اعلم لكن هل يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو لا يقول لا في تفصيل إذا كان مما جاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل هل الاستسقاء بالنجوم من من أمر الجاهلية قال الله ورسوله اعلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا يعلمه لا إشكال فيه أما شيء حدث بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال انما يقال الله اعلم ما حكم الطفل الانابيب قال الله اعلم لا ادري الله ورسوله اعلم هذه لم تكن لم تكن حديثا يكون التفصيل فيه على على هذا الوجه قال وذلك واجب يعني ان يكن علم الله تعالى ذا واجب من شرع لا يجوز لانه يكون ماذا مفتريا قال هنا قال اصبح يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أصبح قال اي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هذا من الحديث القدسيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هذا تقسيم أصبح هذا دخل في الصباح دخل فيه الصباح أصبح وأمس يعني دخل فيه الصباح من عبادي مؤمن أصبح مؤمن من عبادي ها أصبح تطلب ماذا هي من أخوات كان هي أخت كان نظير اي يعني تدخل على المنتدى في فيكون ماذا اسما لها والخبر يكون خبرا لها كان زيد قائما زيد قائما هذا الاصل كان زيد قائما حينئذ قال ماذا اصبح مؤمن هذا مبني الرافعي حينئذ صار اسما لي اصبح اين الخبر من عباد جار ومجرور جار ومجرور متعلق بمحذى اصبح من عباد إذا من عباد هذا خبر مقدم مؤمن هذا اسمها مؤخر مؤمن هذا في في لا بد من من تقديم من حيث المعنى لا من حيث الاعراب ذكرت لك بالامس ماذا أن المقدرات عند النحات منه ما له تاثير في الاعراب ومنه ما لا تأثير له في الاعراب انما من جهه فهم المعاني عينيد هنا التقدير أصبح من عبادي مؤمنون هذه صفه لموصوف محذوف هذا الاصل يعني عبد مؤمن عبد لاقم من عبادي إذا عبد مؤمن وعبد كافر لكن لا يترتب عليه ماذا شيء في الاعراب بل الاعراب كما هو ظاهر كما هو ظاهر ولذلك قد تأتي ببعض الصفات وتجعل مفعولا به قد تجعل مجرورا إلى اخره ضربت رجلا وهنا من التقدير قال هنا مؤمن بي, بي هذا متعلق بمؤمن لأنه اسم فاعل اسم الفاعل يتعلق به الجار والمجرور وكافر أي وعبد وعبد كافر اذا من عبادي دل على أن مؤمن وكافر كل منهما صفة لموصوف محذوف صفة لموصوف محذوف قال هنا يعني إذا اعتقد أن للنوى أصبح من عباد مؤمن بي وكافر وكافر متى؟ قال يعني إذا اعتقد أن للنوى تاثيرا جاء بيعني بي هنا أن للنوى تاثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية شرك في وإلا يعتقد ذلك فهو من من الشرك الأصال يعني صار محتمل كأن حديثنا هنا في ماذا؟ في احتمال أن يكون كفرا أكبر او يكون كفر الاصل ان كان الشيخ سليمان رحمه الله يرى انه اصل هنا في الحديث قال من عباده قال وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الاصل من الأصار. لانه نسب نعمه الله الى غيره لان الله لم يجعل النوء سببا لانزال المطر فيه لانزال المطر يذم قبيل السببيه رجع الى القاعده الكبرى ان من جعل سببا ولم يكن سببا لا شرعا ولا قدرا ها أصل شركنا أصل يعني لو لم يرد نص قلنا الباب كله لو لم يرد نص وإنما جعله سببا قلنا لابد أن تثبت ذلك إما بالشرع وإما بيبقى إذا اتفيا حكم عليه بكونه شركا أصل قال لأنه نسب نعمة الله لغيره لأن الله لم يجعل النوى النعم المرض به المطر لأن الله لم يجعل النوى سبب الإنزال المطر فيه ودل ذلك ودل على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله لغيره والاضافه في قول عبادي هنا للعموم للعموم الدليل التقسيم مؤمن وكعبادي والكافر من عباد الله تعالى والمؤمن كذلك ميل من, من عباد الله تعالى إن كان الكافر كفرا أكبر هو من عبادي كذلك صح ولا عبوديه القهر عبوديه القهر فهو داخل في في المفهوم قال للعموم لقول مؤمن بي وكافر وكافر كقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال المصنف وفيه تفطن للايمان في هذا الموضع يشير الى انه الاخلاص الاخلاص قال والاضافه في قوله عبادي هنا للعموم لقوله مؤمن بي وكافر قال الشارح شيخ فإن فان قيل هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر تقسيم هذا يدل على أنه هو الأكبر قيل ليس فيه دليل ليس فيه دليل اذ الاثر يصدر من الكافر صح لا كافر كافر قسمي يصدر عنه ماذا الكفر الاكبر والاصغر هذا ليس من خصائص المؤمن كفر الاصغر وشرك الاصغر قد يقع من الكافر ويقع من المؤمن قال قال الشارح المراد بالكفر هنا هو الاصغر بنسبة ذلك الى غير الله وكفران نعمته لقوله مطن بنوع كذا فلو كان المراد الأكبر لقال انزل علينا المطر نوع كذا فأتى بباء السببيه لذلك اذا ظاهر النص على ماذا على انه اراد به الاصغر قال هنا فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب فأما من قال بلسانه معتقدا بقلبه قال اسنده الى القول فالإذن قال ذلك مع اعتقاده لمدلول اللفظ مطرنا بفضل بفضل الله الباهن للسببية يعني بسبب فضل الله وفضل الله وعطاؤه الزيادة ورحمته هذه صفة من صفات الله تعالى يكون بها الإنعام والإحسان الى الخلق. يعني إذن صار ماذا؟ صار على على الرحمة. فذلك أي القائل بهذا اللفظ معتقد لمعناه مؤمن بي كافر بي الكوكب. وهو النجم. قال هنا أي من نسب المطر إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه. فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي روايه فاما من حمدني على سقياي واثنى علي فذاك من امن بي والفضل والرحمه صفتان لله والله ذو الفضل صاحب الفضل اذن صفه لله عز وجل صفتان لله ومذهب اهل السنه والجماعه أنما وصف الله به نفسه وصف به رسول صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياه والعلم وصفات الافعال اذا لما قال صفه الافعال عرفنا المراد بصفات الذات وصفات الأفعال الرحمة التي يرحم الله بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته والرحمة قد يكون لها جهتان جهة هي صفة ذاتية وجهة هي صفة فعلية ولذلك قيل الرحمن دال على الصفة قائمة به وصفة ذاتية ورحيم دال على الصفة المتعدية قال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره وفيه أن النعم لله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها ولا ينافي الدعاء لمن أحسن إليك لمن أحسن إليك وذكر ما أولاك من المعروف يعني إضافة النعم إلى الله عز وجل لا يستلزم أن تكفر نعم الناس بل تقول جزاه الله تعالى خيرا لأنه فعل وفعل لا إشكال فيه وسيأتي باب خاص به بذلك قال وذكر ما أولاك يعني أعطاك من المعروف إذا سلم دينك إذا سليم دينك يعني لم تؤثر فيك تلك العطايا فتنقلب حينئذ من جهة ماذا ما أراده الله تعالى منك قال والسر والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك فمنع من ذلك على الشرع أو فمنع أي العبد من ذلك عنئذ لا يسند الأفعال والنعم إلى غير الله تعالى إلا إذا اعتقد أنه ماذا؟ أن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل وإنما هؤلاء أسباب إن كانوا أسبابا وإلا يتكون إضافة إلى الله تعالى قال رحمه الله تعالى قال هنا وأما من قال مطن بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب مطن بنوء البال السببية وكذا كذا وكذا فذلك أي القائل كافر كفرا أصغر بي مؤمن بالكوكب يعني بالنجم يعني نسبة المطر إليه قال الشافعي وغيرهم على ما كان أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه يمطر نوء كذا فذلك كفر إذا قال يمطر نوء كذا هذا الظاهر ماذا؟ أنه نسبه إيجادا نسبه إيجاد يعني هو الخالق للمطر وهذا كفر أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال المصنف قال يعنون من إضافة المطر إلى أنه يمطر نوء كذا هذا ظاهر أنه إيجاد ونسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينيذ كما قال الشارح هنا خلافا لما قاله الشخص الماء أن اللفظ محتمل كافر يحتمل أنه أكبر قال وقال المصنف التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة لغير الله كفر ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه نسبة النعم إلى غير الله تعالى قطع بعض العلماء بتحريمه من كان أراد به هذا اللفظ على جهة الخصوص أو كذلك وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر وإن لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر فاللفظ من حيث هو هذا محرمه ولو لم يقصد كما ذكرت لك سابقا فيكون من جحد النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره كما سيأتي ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله واحسانه لعباده عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إليه سبحانه ويشكروه فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها والله سبحانه والمنعم على الإطلاق وما بكم من نعمة فمن جميع النعم من الله تعالى والحاصل أن نسبة المطر إلى النوع على ثلاثة أقسام الأول نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر إيجاد يعني خلق شرك أكبر ثانيا نسبة سبب وهذا شرك أصغر نسبة وقت نسبه وقت مطرنا في نوع كذا هذا جائز لا بلفظ الحديث جائز لا بلفظ يعني يقول مطرنا في نوع كذا اما مطرنا بنوع كذا ويقصد به الوقت لا يجوز بناء على ليس اكبر شرك الفاظ نعم يعتبر شركا في الالفاظ قال هنا ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا حديث لمسلم فقط هو قال ماذا ولهما هو في مسلم فقط قال أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني ولفظه لفظ الحديث عند مسلم علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قابل الكافر بماذا بالشاكر إذا المؤمن يكون شاكراً. قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية وفي رواية أخرى ما أنعمت على عباد من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين هذا خبر أصبح أصبح فريق منهم كافرين عندئذ إن من تعمم الحديث كفرا أكبر أو تجعله كما قال الشيخ سليمان أنه في الكفر أصاب قال هنا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبوا فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم قيل لا نافية لا هنا نافية والمنفي في محذوف هذا قول بعض المفسرين والمن في تقدير لا صحت لما تزعمون من أن القرآن سحر وكهالة إلى أخير أقسم بمواقع صار هذا إثبات؟ للقسم وقيل المنفي القسم القسام الأولى تكون ماذا؟ لا نافية ومن في محذوب اذا لا اقسم لا جملة بما بمواقع في إثبات القسم لا اقسم إذا سلط النفي على أقسم صار ماذا نفياً للقسم فرق بين تفسيرين يعني على القول الأول في إثبات القسم على القول الثاني في نفي للقسم قال وقيل المن في القسم أي لا أقسم ولن أقسم وقيل لا اداه تنبيه والجملة بعدها مثمة يعني فيه ثلاثة أقوان قال هنا هذا قسم من الله سبحانه اختار ماذا؟ إثبات القسم اختار قولا وهو إثبات القسم يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء أو كذلك هو دليل على عظمة ماذا؟ ما أقسم الله تعالى به وشمسه والضحاء أقسم بماذا؟ بالشمس ودل على أن الشمس عظيمة لأنه تعالى لا يقسم إلا, إلا بعضه هذا من خصائص رب جل وعلا يقسم بما شاء على ما شاء قال والاكثرون يعني من المفسرين أن المراد نجوم السماء بمواقع النجوم أي نجوم السماء يعني ليس المراد به القران ليس المراد به القرآن فالمراد بالنجوم هي الكواكب والمواقع المراد بها ماذا مواقعها مساقطها عند غروبها ومطالعها سمى ماذا سمى مواقع عند الطلوع عند الغروب ومشارقها واختاره ابن جرير قال ومواقعها مغاربها ومطالعها وتقدير القسم أقسم بمواقع النجوم ولا زائدة لتأكيد النفي إذا جعلوا إثباتا بهذا الاعتبار تكون لا زائدة قال وجوابه إنه القرآن كريم فتقديره تقدير كلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة بل هو القرآن كريم وقال ابن عباس يعني نجوم القرآن إذا هذا قول آخر قال فلا أقسم بمواقع النجوم النجوم هي النجوم كواكب وثم قول ابن عباس أن المراد ماذا؟ النجوم يعني نزل القرآن منجما يعني مفرقا قال وقال ابن عباس يعني نجوم القرآن نزل جملة ليلة القدر يعني من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعها بعدد مواقعها ومواقعها هنا نزول شيئا بعد شيء. إذا مواقع النجوم والكواكب مساقطها وطلعها والمراد به النجوم هنا فلا وقت وقع النجوم باعتبار القرآن نزل مفرقا هذا مراد به بالنجوم لكن هذا الأثر وإن شاء في كتب التفسير يحتاج إلى إثبات ثم لو ثبت لابد من توجيهه توجيها وصعب توجيهه لكن إما أنه يضعف وإما أنه يبطل من أصله لماذا لأن هذا يستدل به الاشاعره يقول القرآن ما نزل به جبريل من عند الله تعالى مباشره فينكر حينئذ ماذا؟ أنه كلام الله تعالى وإنما أخذه من اللوح المحفوظ مكتوباً فيقرأه جبريل ويزل به على محمد صلى الله عليه وسلم صار السند مقطوعاً هنا سعدة سند عند المدى سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وجبريل سمعه من الله تعالى مباشرة سمع صوت الله تعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأثر عبد عباس ينفي ذلك ينفي ذلك فيه إشكالات كبيرة ولذلك أنكره الشيخ محمد ابراهيم كما قال هذا لا يصعب باطل هذا لا يصعب بن عباد وإن شعبه كتب التفسير قال هنا نزل مفرقا في السنين بعدد مواقعه أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه قال ابن كثير هذا كلام كل لابن كثير رحمه الله تعالى قال إنه لقرآن كريم هذا المقسم عليه وهو القرآن أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه ما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر أو لعلها ليست البلواب هنا إنه سحر وكهانة أو شعر بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير هذا معنى كريم لأنه كلام الله في كتاب مكنون معظم محفوظ موقر قيل هو اللوح المحفوظ وصحع بن قيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره ويدل عليه قول لا يمسه إلا المطهر يعني الملائكة فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وكذلك قال وقال جماعة وقال جماعة منفسين لا يمسه إلا المطهرون من الجنابة الحدث وكذلك يدل يدل على هذا يعني هذا دليل يدل على ماذا على أنه لا يجوز مس المصح إلا إلا لطاهر بخلاف القراء قراءة الصواب أنها تجوز مطلقا حتى على على الجنوب أما المس فلا قال من الجنابة والحدث والمراد بالقرآن هاهنا المصح لم راه مالك وغيره أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا الطاهر وقوله تنزيل من رب العالمين أي هذا القرآن منزل من رب العالمين لا كما يقولون إنه سحر وكهانة وشعر أو مخلوق بل هو الحق الذي لا مرية فيه منزل من رب العالمين أو مخلوق أراد به ماذا؟ الجهمية نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين أفبهذا الحديث الصفاب للانكار والتوبيخ هنا أفبهذا الحديث اراد به ماذا؟ القرآن اراد به القرآن الحديث سمى ماذا؟ سمى قران قرآنه الحديث وعند بعض الأشاعر في مصطلح الحديث يقول ماذا؟ إذا جاء يعرف الحديث يقول ضد القديم ضد القديم أرادني أن الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حادث أما القديم أراد به القرآن تبهل هذا قال أفبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الموجبة لإعظامه أنتم مدهنون متهاونون به قالوا عن ابن عباس وغير مكذبون وقولوا وتجعلون رزقكم أي شكركم التكذيب كما مرأ وأكثر الروايات أنها نزلت في القائلين بنوئ كذا وكذا من غير تعرض لما لما تقدم إذا أراد به ماذا أهم شيء الحديث الذي ذكره سابقا مطن بنوئ كذا فهو شاهد لي الباب وأما الآية التي صدر بها أو هنا فهي محتملة وإذا كانت محتملة لا إشكال في ماذا في الاستدلال بها على جهة العموم أما على جهة التخصيص محتاج إلى نص خاص والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين